I am ready. اصوم يا حبيب الله من من حيا حبيب الله حج ونبو سرحر ويندو نبيك الله أكبر حج ونبو سرحر ويندو نبيك الله أكبر يا هنانا يا مناها يا هنانا يا مناها من دق زمزم وصلى صلى يا نبينا الهادي العدلاني يسير ونور الأكوال अनन्य गिरी وني حاتي